<س1> الحمد لله الوحيد الأحد عن فرض الصمد الذي لم يمد ولم يولد ولم يكن له كفو ومتحل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آمه وصحبه وسلم أن أدعب أيها دقوة الكرآن ضرب الاصل الثاني من الوصول 3 وهو معركه سودين الشمالي القديمه لانه صار الشيخ رحمه الله ان ديان محربه الاصل الاول وهو معركه الله عز وجل في ال انتقلنا الى بيان اصل كان وهو معرفه دين الاسلام بالادله وقوله رحمه الله معرفه دين الاسلام الدين يراد به الطاعه يقال دان له اذا اطاعه فيما امر قام وصرا كما انها وليت القضيه كذلك وان يراد به الكفاه تمجد صوله عز وجل مالك يوم الدين هو محيى الدين الاسلام بالعدل اي ان دين الاسلام لا يخضع للتكليف أو بالتخرص من عند الإنسان لا بد من أدية من الكتاب والسلام الصلاة ركم من أركان الإسلام دليل وكذا والسكاة دليل وكذا أن الإنسان الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناس ويكون إن معه مع الناس فهذا ذن يعرف دينه ان تتساءله قدرك عن ربك وعن دينك وعن نبيك ولهذا المركب المنافق يقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون قولا فقلت فواجب بواجب على الانسان ان يحتدي او ينسي من, ك... من اجل الكتاب النبوي ان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفها الا المتعلم والاشهد قال وهو الاشهد لا مر اليهود التوحيد والانقياد له, له بالطاعه والبراءه من الشرك واعلن في الاسلام ماخوذ من احسن ما في الشيء اذا قاله وان اسلام هو اسلام الوجه والقصد والنيه له اتقان على الله سبحانه وما احسنوا دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واكمل امه لات ابراهيم حنيفا وما احسنوا دينا اي اخلف عمله بالله عز وجل وان قادر لله عن وعيه واختيار ورغبه ومحدد الاسلام هو استسلام لله للتسليم وحط وهو افراد الله جل وعلا في ديننا هذا هو معنى التوحيد ان عبد الله وحده لا شريك له حق استسلامه والانفير عنه سبحانه بالطلعه ان قام لسبه وما نعك عني ما ما لك به تفعلوا وما نعك عنه سيته تنيب طاعه لله سبحانه وبراءه من الشرك واله عليه المراهه معناها الانطفاء او الاحتزان والقول عن الشرك واهل الشرك قال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفى بالله واعدا من دون النساء صاغ ماله ودمه وكتابه هو قال الله عز وجل فوجد ان تعتقد وجوب عداوه المشركين لان عداوه الله عز وجل انا لا استخيهم اولياء انما استخيهم اعداء لانهم اعداء لله و... ولرسوله ولديني هل حسبهم ماتوالي انما سقاطعه دين وتصنع عنهم وقطعت يدهم تمام ما هم عليه انا لا احبهم بالقلب ياثمصرهم بالقول والفعل لا يكفي انك تستسلم لله وانك قادر على القضاء وانك لا تبرؤ من الشرك ولا من الشكين هذا لا يكفي واجب من الاتساق بهذه السكانه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءة من الشرك والبراءة من الشرك وأعليه هذا هو الواجب العبد وليس معنى البراءة من الشرك أنه يجوز الاعتداء على الكفار، لا هذا لا يجوز من قتل معاهد الذي يرح ليحق في الجنة وكذلك أي سمعنى ذلك أن تولمهم وأن تأخذ حقوقهم لا فالله تعالى يقول وَلَا لَذِي مَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمْ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَا هو قَوْلِ الْتَقْوَاهِ لكن لا تحبهم أصوّبهم في الله نعم هذا هو بير المؤمن لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يُوَأَدُّونَ مَنْ حَدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَكْرَمُ آبَاءَهُمْ أَوْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَوْ إِسْوَانَهُمْ النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشكل ما يقض من الأرض ومارك وذِعهما عن الأولث عند يهودي في ثلاثين صاعا هذا آل وصلى الله وسلم أضارك على نبينا محمد ala nga ditosok nilet di nilet nilet nilet